س ا ئ ل ة تقول ارجو ل ل عليكم س ا م و ح ورحمة م عليكم السلام ومغفرة ة الله وبركاته الله وبركاته تقول ر أ من أ ه ل العلم م س ا ع د ة في السير على الطريق الصحيح والذي يرضي الله عز وجل ف أ ن ا ف ت ا ة أ ب ل غ من العمر ت س ع ة عشر عاما في كليه الطب البشري وكما تعلمون مدى طول الدراسة فيها ولكن هدفي أن أحقق من خلالها شيئا عورات طول ولكن أن من لديني أسطر هدفي أحقق أن وذلك في التخصص في مجال النساء والولاده ة بإذن ا ل ل وكنت أ ت س ا ء ل هل أ ن ا بذلك أ س ي ر في طريق يرضي الله أم أنه ام ل علي و ا ج ب ك انه في قوله ق و تعالى ر في في بيوت كن وألتزم بتعلم العلوم الشرعية علما بأن الدراسة في الكلية مختلطة ولكني بتعلم بأن وألتزم العلوم و مختلطة كن علما الدراسة ل ل الواجب ح م د ل ل ألتزم ل ف ض ب ا ل ا ا ب ل ش ر ع ي و ل ا بالشباب أختلط وبجانب دراستي أ ت ع ل م العلوم ا ل ش ر ع ي ة ا ل و ا ج ب ة على كل م س ل م ة أ ن تتعلمها ف أ ن ا ح ا ئ ر ة جدا و أ خ ش ى أ ن تكون دراستي و خ ر و ج من البيت للتعلم في جامعات م خ ت ل ط ة وبالا علي تحرمني من رضا الله ومن فضله مع وأتمنى أثابكم ماذا أفعل؟ أنني أحب أن أحقق لديني ولكنني تدلوني فيها شيئا الخير حائرة الطب دراسة جدا الله فهل كل أ ق و ل بان ل التوفيق ى إ تعلم الطب ب ا ل ن س ب ة للنساء واجب على ا ل ك ف ا ي ة لا سيما فيما يتعلق ب أ م ر ا ض النساء التي يكون فيها كشف العورات ا ل م غ ل ظ ة عند النساء فكشف هذه العورات المغلظه ة أمام الرجال أمر الرجال يعني ي فيه ف ما فيه عليه مفاسد فيه عليه وتتلتب نعلمها جميعا وعلى كل حال ف إ ن تعلم النساء للطب لا سيما في هذا الفرع فرع النساء و ا ل و ل ا د ة واجب على الكفايه ة إن قام ب به به بعض سقط الإثم عن الجميع وإلا أثمنا جميعا فأنت تقومين بهذا الواجب تحتسبه تتجنب بالرقال عن الجميع جميعا وعليك النسوة الإثم وإلا أثمنا الإختلاط فأنت تقومين أن وأن سقط ما استطعت إ ل ى ذلك سبيلك و إ ن كان ا ل أ ص ل أن تختلط ا ل م ر أ ة بالرجال لكن في سبيل تعلم الطب للقيام بهذا الواجب الكفائي احتسب عند الله تبارك وتعالى وهذا مثاله مثال ما قاله الشاطبي في الاعتصام رحمه الله حين ذكر أن النبي صلى الله رحمه وسلم عند عليه حين أن صلى ذكر في يعني لها أ ن يكون المسلم أ و ل الداخلين إ ل ى السوق أ و آ خ ر الخارجين من السوق و أ ن السوق ينصب فيه الشيطان رايته طب والشيطان الشيطبي مصائب ينصب بواجب فماذا في في في في في كفائي لما معاملة من يستمر يقوم التجار الذين يتاجرون السوق أيضا الناس رايته السوق قال عليه في هذه الحالة أن يستمر في تجارته هذه عن عليه يتركون أن لأنه هل شديدة وليحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى ويرجو الثواب فكذلك أقول لك استمر على ما أ ن ت عليه إ ل ا إ ن خشيت على نفسك ا ل ف ت ن ة فحينئذ عليك أن تجلسي في عليك تجلسي بيتك أن وأن عن تبتعد الخلطة